والمهم. ويجب على الإمام أن يسير لهم قال... جيشاً حتى يقيم الجماعة كاسك ليمون يا صفا بل أقل من ذلك لن قالوا كاسك لا نعزل نصل الجماعة لك لا نعزل يجب على الإمام أن يسير ف... لهم جيشاً حتى هو مدير الخابرات كان مثول عن التعديد الأذان صنة معكدة والأقامة صنة معكدة اتفقوا فقال... على تركها يا زاني زم... في... فأتم... فإنه قال على الإيمان أو الخليفة أو الحاكم أن ما. يسير لهم جيشاً يقاتلوا قتال حتى يأذن هتعملوا فينا إيه؟ قالت فنظرت فرأيس عبدالناصر واقف حمد الحاكم بدران وهم على ما يخلون و... بالمؤمنين <تصفيق> شهود الزكاء الزكاة وحيد او اثنين او عشرة هؤلاء لا يقاتل بحان الله مستجابة الدعوة مبارك مبارك بارك عجيب الا اذا قالوا للخليفة او للحاكم او و... الملك قاتلنا نحن نقاتل هي... هؤلاء يقاتل كثيرة اما معهم. انتنعوا يأتي به يسجنوا يأخذ نص ماله يعني وهي بنت عمرها 45 عاماً طنجره الطبي كلها سقيات والزكاه فردان ووضعت في المستشفى فاكرمها اطباء المدينة الطباه والزكاه مشوه قال بكم في الليل فتممت على اللحاح على الذين تركوا الذكاه اللي نادهم ابو بكر ودعوت الله قلت وقال الله وقال لي حالتي الصحيه كما كنت لا اقاولن من فرق بين الذكاه والصلاه والله أيمقص الدين قل وانا حي يا سلام وبعدها يا منتو فإرأيت أبي يناولني بطريقة أيمقص الدين وانا حي استحيها فتحتها وإذا بيها في داخلها والله لو مناعوني عناقا رد في وجهك رد في وجهك رد في مسحت على دوني كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم ويعاني قصرا قال هذا قصرك في الجنة أو أهلك دونها ثم ما بها كنت من النوم مذعوره والناس حوله يتضارون موتي للمرتديه في العربيه كما ذكرنا من قبل ولا اني تلافت اتات التعبوت في المرايا الكبيره حولها حتى لا ترى وجهها المسجد الحرام والمسجد النبوي فمسجد بني عبد القيس في البحر مهم قالت انتهت الالم بعد تلك الرؤيا انتهت الالم فجاء ف... تجيب اليوم التالي كل طول ميو فك اللي هي مدينة م... و... اللي هي قفت... آ... آ... هو خايف انه ان يطلق يفرق... بقية اللحم اللي عليها لا كانت اسم البحرين يطلق على كل منطقة التفكية أنا ما بقل... قال البحرين والكويت وكل اللي وقع الخليج هذه البحرين كما خلق طبيب المصر رجع لوارم الزعور دا شغني ربيها لما فعلتش حاجة Raiz ja sam ovo modul metodsko bande non boulevard موت في شرفه الجزيرة وهذا ما سموا هذه كل المنطقه صدقه كانت متناعده ل امين ل امينه عندما جاء المال من البحرين سيده التقدير المطريه والتفجير. في ايام رسول الله صلى الله عليه يا المطرية يا المطرية أبو أبو السي... ليس من البحرين المقصوده الآن المكلمات وبقى 30 عاما حتى اكتشفها عبد الناصر تطهير المنطقه هذه التطبيه الواقعه قال الله يا زيند <تصفيق> قالت نظرت كيدا عبد المصر يا زيند <لله> قالت <تصفيق> لما نعونه عقالا او ملاقب سنوية سنوية رسول الله عليه وسلم لما قاتلتون فيه لكن... قالت قال قال الله يعني لا المسلمين لو استلموا الكرسي هذا حيحنا رسولا ايه قالت له لا يذقف جريحا نحن لا نكون في متاكل الذين ولا موعظتهم يعني الطائفه الممتنعه ثانيا اقول لا التي عندها قوه حكم اذا دخلنا في معركه ورايتنا اله فلا على جريح يعني لا يقتل جريحا ثالثا لو حكم الاخوان المسلمون لا اقضي بها كرسي لان امراه والمرء لا تحكم ولا تتولى امواله لو الاخوان من تيمون اطلعوا الحصن اذا قررنا نستعمل هذا الخطط او تحركت لانهم عارفين ان اجلسه على جبهه الكاثر الفاجع طائفه كبيره منهم وتمدهم فهؤلاء جندنا جندهم وخدع مدبرهم جلده اذا ولوا اذا ولوا يرفعوني فنجلس بين لا نقتلهم الا اذا كانوا وراء المشعلات التاديبيه فيكون عبد الناصر وعبد الحكيم عايين يتحقق من عايزين الضل حي يقوم عبد الناصر عايزين الضل حي للمحاكمه ف عايزين الضل تتعدل فانتبه يعني دينرا حول المحكم ق ات هذه حقنا فخ جعمودها تفررجها مثل الله الر مودة خ الباره في, في, في وم الجية الأ عن أوقاتلا الن حخ تع الله ي ال الله ف عية في مح رسول الله رسول الله راح جاقي ين الذكاء جه ماله جا واحدة فقط فتاه مني بناءهم ومعاملهم الا وجدت تضيف فكرات لانه قالوا عايزين ايه يضل حلاله الله يعني انا قعدت وقلت له اول ما فتحت لي ياريت قالها نعم قال له أنت لا ان تقي ان تحتضع لي لحظه تركي سبع اجلكم ولا تطلبوا ولا تقديم الطبيب شيء وعلى عايز قال كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد, محمد رسول الله. الله قالت أنت مسلم على قال رسول الله, الله عليه وسلم قال ها عايز أسلم مثل إسلام قال ومست عن أساتل الناس قالت تقول لا اله الا الله و ان محمدا الله وقال محمد رسول الله هل تطلب لا ما ومن النار؟ قال ويقيم الصلاه و يتذكر حتى يقاتل حتى يا لا اله الا الله الشخص ذلك يجيب لمن تب الاسلام مني دماءهم واموالهم اشهد لا اله الا الله و محمد رسول الله اذهب لفق حتى يعلمك الاسلام اقوال كان الطبيب والذي قال صلى الله عليه وسلم ان ما عنها عجيبا راه عند امرئ مكر زوجها مليون زوجها مليونيه, مليونية. السيد ذلك يحترم الناس من عجيبا يفارق الجماع وند من الاولاد لا لم يكن من بين من اولاد اخت الا عندها في البيت كل شيء بعدين أودينن بعد أو يا اطفال او ظللن بغير نفس كل امتى يا حن سالم نسل سالم بغير سالم سالم في شارع فؤاد اكبر شوارع القاهره انت يا حد نفسك وثلاث العيله الكبيره كلها انا لا انسى انك ظلمت الغبي من فرق بينهن كان يحب حب عجيب فرت الله بينه وبين رحمته فالمهم فرق الله بينه ووليه ورحمته اه اه زيارة والزيارة مميئة زيارة للإخوان فحتى على ايه لا عليها وقع في جنزانتها واحد على الشاشة. يعني ما رأيته فمرأة هرب وهذه المرأة التي الحشيش فرق الله بينه وبين رحمته ووليه ووليه يسركون الأطفال يذكرون بطولها ويسركون الأطفال ويضعون الحشيز في بات المعارة ويسركونه ويسركونه على أساس النمي ومن قال نعم وينقلونه إلى المكان الذي يريده وقيموا الصلاة ولا أوت الزكاة والله يسركون الأمرأة بهذا الشك ويسركون أجرامها وضعوها لها في الزنزان ومن قال لكن الفطرة تستجيد ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه أسلمت الحشاشة على يبيه أنشكرني ولوالديه الحشاشة غنية قال ابن مسعود قال ابنها أغنية فداراً جيب ذلك وأحوالاً ترقل لمن وأهل زينب الغزالي كل شيء تريدون أن جيبوا باسمي الثلاثه من الحجاج وما يصل انا أن أن بالغ أن الا ان نفر قباينهما ما يصلها فاشكلت زياره طيب الا الحجاج سيذهبون لبيت زينب لا تنجز زياره ويكون هذا للحجاج فلان يقبل السلام فقط الحجاج مسموح لها كثيجه للمؤمنات تابوا مع العدو المعتد قام الثلاثه واتوا الذكاه تخلص لما اسلم اصرت اخدمها وعرفت قدم تقارير هذه المراه اللي بتجيء بها لكي يتمغط على حياتها او مكاتب عقائد مالها اخرج الحشاك من المبرر ل انهاء مع المشرك جاءت لنا بالقهوه واشكالات كانت رياضه تكون للمشركين و... عهد قالت هذه عند الاكذا والتزا والتزا عندما خرجت صارت تبكي الحساس قلت عند الله تنتظر حتى تخرج تجدونه على خدمه في خدمه في بيته وعاهد عند رسوله يحميك من الفتنه في الدنيا خدامه تشتغل في ضوء الحدونا للمشركين عهد عند الله وعند رسوله هذا السؤال تمموا الحديث الكارم كيف هذا؟ وهم العام قال في المالك انكار والتبيخ انها رفضوا هل تذكرون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله امكي الا ليس عبد الناصر عدل بالحرام صحيح قال انهم بلبل انا متاكد وانا هل انا متاسف ان لا اباجهل واحدا ولا الاجال كلها لان هذه الايات طبعا الطريق لقد هجري بعد بعد بكره ما رايتك سمعت رأيت رأيت به العهد التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من يقعا فلا بد من تغلب فقد زاد واقعها كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ف... لأن قال تفتح مست... لنا ايوه ماذا سميت عبد الناصر في رمضان كانت سن... سن... له تمام تمام 8 هجري ومراجعه صوره لاني وجدت حديثا صحيحا ان وبعد غزوه تبوك فقد وتتبوك قال لا تعقر الاثناء التي سميت بها الناصر كان الاهله حسب الناصر في هذه الرقمه الا الذين عاهدت معهم عند الاخد الحران سميت لكم تطامن لكم تتبع مولاهم الذي بعث عليها الله يحيى المستقيم تهرب منها العصافير في المكسه لان المحاصره على العهود تبطل المواثيق علامات خيالت الماتي علامات استفلا صح حدث المستشار تيوخيد عبد الناتر. الله اكبر 40 مليون قالت 40 علامه وعصا والعصاه من الخارج اللي قال قل هيا كذا هيا كذا أو علامة من علامات النكاح من بلدنا ال... من... الشوارع يعني 30 من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت واحدة فيه ففيه خاصلة من خطال النتاق إذا حد وإذا وإذا وعد أخلت حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنقاً حتى المعدة ولذلك الإسلام يحافظ على الموافق كثيراً لقد ومن كان ما كان من الموافق في ديننا مترد مترددة ولذات ابتسامته حتى ولو كان في ابتداء بلا لا يجوز ابتسامته لمصدر حكم الاعدام وانهاء العهد ذا كان بين الدوله الاسلاميه فلذا دولة اخرى عهد ما نقينا انتقد لا ينك بصمه لا ولا عهده الا بطريقتين اما انتهاء المده او مواجهه من يطبق حكم ان خاطب من المشركين ان ينقض العهد جاء بالقرار على سواء الم... الم... اينعلموا ان العقد الذي بينات بينكم قد انتهى تعد للقتال آه. لاننا 21 آب اغسطس سلام. سلام. 21 8660 مع المصادقة... كانت في 21 اغ في يوم الاثنين المصادقه جاءا المز... المصادقة جاءت في 28 آب عانت كثيرا يوم من مرارة عدم الوحيد التنفيذ نفذ يوم الاثنين هو جاء يوم الاحد القرار يوم الاثنين نفذ حكم الاعدام في 29 آب نفذ ان تجد فيهم واحدا في المهم جاء الكصة التي قصصتها عليكم في الخطبة السابقة انه جاء حمز البسوني ارسل وراء اخته هذه كذلك سمعتها من أطي حميدة وكانت سجينة معه قالت قال لها إن أعدام الأستاذ خسارة للعالم الإسلامي كله ليس أمامنا إلا طريق واحد ذيكا بحية الأستاذ وهي أن يعتبر في التلفزيون ثم يخرج بعد ستة أشهر يخفف عنه الحق ثم يخرج بعث المصاحي بعد ستة أشهر الموافق هيا إذهبي إليه قال ذهبت إليه قلت له هم يقولون إذا اعتذرت فسيخفف عنك حكم الإعداء أنا معاه يا ربي الله عنه نظر إليه عميقا إنه الروم ميثاق قال لا ادري قالت ربة على كتفي قال عن اي شيء اعتذر يا حميد عن العمل مع الله والله لا عملت مع جهة اخرى غير الله لا اعتذر ولكني لن اعتذر عن العمل مع الله وقمئني يا حميد كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الاعدام ولا ان لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الاعدام ولن يغني الاعتبار شيئا في ليه تقديم ليه الاجل او تاخيره اصلا وعندما كانوا يسكنون او الى حد المشلقه من مراسم الشن شناكو في داخل السجن سجن الاستيناس روسيا فينا في القاهره وروسيا محاربه للافغان يسجن مشان داخل السجن ف انتت روس للافغان راي من مراسم من مراسم ان ياتي شيخ افغاني جاء له قل اشهد أن لا اله الا الله بشرتي فجاء الشيخ وقال له يا سيد قال نعم قال قل اشهد ان لا اله الا الله خرج الافغاني من السجدة وقال حتى انت جئت تتم المسرحية را غرفتك شوك ماشي لحالك نحن يا, يا اخي نعدم لاننا نقول لا اله الا الله وانتم تاكلون خبزا بلا اله الا الله اخذوا عليه الميثاق رجع الى زينب الغزال لو ايوان زينة بالغزانة جبالي نعم الحكم حكم بالاشغال الشاقة, الم... الشاقة المؤبدة اما اذا هو افنق في الحياة فقالت الله اكبر من اجل رفع راية الاسلام يطل. الله اكبر من اجل لا اله الا الله الله اكبر وبينهم. والجهاد سبيل عدة ختافات قالت في المحكمة تخلف المثاق المهم طلعت التلفزيونات العدسات التلفزيونية تنتظر والمصورون الكاميرات رأي. قالت دون أن أشعر هجمت أحطم هنا وهنا وهنا الكاميرات يا آكلون تحت كل مائدة يا عبيدة كل طاغوت يا من تعيشون على الفتاة يا المهمة ستقوح الشرطة ورموها في داخل في السيارة لا يجوز الأحط. الخداع في الموافيد كان المخابرات وثائق يجب ان تكون واضحه عندما سجد الزاد الى زو... الى زوجها ولا يجوز الحرب خدعه في المواثيق وقالوا له لا يطلق المواثيق قال لها اطلقها هي عرب امراه بريئه الخر... الحر الحكم عليها انا او لئن كن ما بينهم نزاع المخابرات اليه حتى يطلقها دواء. حتى تكون من الاول حتى إلى اخره لما رفضت تلكا ان الميثاق قد انتهك الحرب قد عينوا على البقيه ان لم نجد واحد من جماعه الاتحاد, الاتحاد إن الاشتراكي يا ابن الامم المتحده وترك الاموال باذن وهرب على الكويت وكامل الله يعوض عليك حق سالم الرجال هربوا للكويت احنا حنوريك لما نمسك لما صبر الحكم عليها بلا غرض ساقط المؤجله فكذبنا نحن الي من يصدق قال انتم قلت حتطلقها لما سنها الحكم سقط مشروع العهود التي طالنا النصيه لحبه لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا هاموت خلال 20 يوم شهر اضلالت سعد بتركوني كان قال ان ان تكنقها يا اما ممكن السير على سجل طيب اثمانه الرضاعه عبد الله قال هات اكتب. هو ما وقد لا يتحرك نفس شال النفس اطلق زي ما بالغزال الجديل لانها فاتقه ولانها كيف تتعامل مع الرجال وعلاقاته مشبوهه مش فكرت والله انه خطا بعد ان خرج المخابرات ماذا احدى قاربه قتلوه وقال له انا فامو قريبه الله بن السن اكتب اشهد ان زينب الغزال الجليل في, في دنيا ان شاء الله استغفرت توبته ووقع قل اذا مت تعطى الورقه للقاضي ثم مد يده وقلم لما مات فعلا مات بعد 20 يوم وذاع عنده الامر على النبصر قال لقد جاء المخابرات لبتته اول ها زين المخابرات, المخابرات قال قال هذه متلقه قالوا الله إيش. لو اومأت الينا بعينك تبت هذا للقاضي وسلم الورا قال ما كان لنبي حتى تعبيرات قال طلع القاضي ابن بلد ابن بلد يعني صاحب فتوة وحي صاحب رجوله عنده اخوة يعني مش عن دين مفاعد نافوها فقال المدوة. هذه المرأة والحديثة او لانها ماتت وزوجها مات وزوجها وزوجته في العدة فتلي ولان الطلاق في مرض الموت هاتفية. فلا يقع لانه طلاق الفراش امام الامم ها؟ فاذا لفظ المسلمون ثانية ولانه وبيلالي... طلاق افراه لانه هنا ورقتان مختلفتان ولذاني. فكم ترك الحد سالم ترك 50 ألف من الملايين هذا ثم خيرهم بين الجزية قال لا مخاضرات قالوا إلا سترث من زوجها وإذا بهم يرسلون لورثته ورقة رب أن رب هذا علي 213 ألف جنيه, جنيه للدولة إلا ترك الكم 50 ألف جنيه قالوا من أين قالوا 100 ثمن الاسم اللي هو شركات سالم, سالم سالم قالوا لهم خذوا وانبارت عليكم والبلاش قالوا لا دازم تدخل ثمن للجهول مئة ضرائب و42 تأمينات اجتماعية قالوا بصور المجومة 215 ألف مش 213 ألف اللي طيب أخذوا الـ قال لقد أخذنا منكم الزجاج لمايتكم البقية صراحة أخذوا بيتها وشمعوه بشمل أحمد لتولاتكم يا سلام يا سلام ما قالوا هم كفار ومحاربون أن نساء هذا عذاب مرية ايه امرأة واحد على قتالهم لا و... المرأة ظلت في السجن حتى فقط سعب وجعنا الرساده خيث بالعاد فبعض الطيبين قالوا لا يا مدان يا خيث بالعاد ولا احبط البرد فالرجال جاء ابو رافع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من قريش قال ابو رافع دخل الإسلام في قلبي فقلت يا رسول وحيارك. الله والله لا اقل اثنا بين بالغزال ومحمد قال إني لا اخيف الامراه ولا أحبس البرد ارجع ما كان يستطيع خالد ملك فيصل كان الكل يحترمه ورجع الي وهو محل احترام رحمه الله ايش هل ما هتان هل... انا سمعت احد الدعاء الصادقين ال وليس سعوديا في بيتي كنت داعي على رجل فاضل أبدأ... قال لنا الاعلامه من الاغنام قال يا رسول الله هذه الاغنام قال اشهد ان هذا رجل في اخر حياته كان سعيدا أن يفدي اضح الاسلام بعشه و قلت له شهاده تقف بها بين لا. يدي الله في بيتي قال, قال شهاده اقف بها بين يدي الله, الله قال الرجل كان قال اذهب باغنامهم وكأنه مبدأ ورن عليها حجرة حتى تعود أصحابها أي مسروع في إسلامي لأفريقيا دي. لأي مكان في العالم لا. يقول قدموا لي أي مسروع إسلامي ويوقع وهم غمروا ما هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم صار قطع البترول الرسول صلى وهدف التمليك باكتلال اضار البترول لكن المستشار دايال قاتلي قال لهم اغم اضار البترول اذا قام الانزلي الامريكي انس فيها يريد ان يرجع الى حياه التمر واللب التي عنده لاهل مكة؟ مكة كي سينجر كي سينجر كان الملوك يستخمنه على سلم الطائر وزير خارجيه امريك وهم اخذوا طلب زيارته قال لا يمكن ان تزورني أرجع. حتى تعتذر عم عن عم البيان الذي اصدرتموه عن احتلال افار البترول حتى عبدون امريكا قال لا يمكن الا من هنا الان شباب واعتذرت امريكا إيه. عن تصريحها تجدهم قال لي إيه. احدهم دخل عليه أكون لكم الموليس ملوك دول العربية كانوا يستقبلون غذور الخارجية الأمريكية في, في المطار وعلى سلم الطائر دخل القصر ودخل الغرف اللي هو فيها ما وقف عين الملك فيصل وهما وقفهم عندهم وقفهم عندهم ترفيدوا هكذا قالوا دولة جاهلية هكذا هكذا دولة جاهلية بتسرك الكهربة 100 ربية كهربة بعدها شار شارين كيسنجر الدوله التي تقيمها وتحافظ على على عليها هذا نيكسون رئيس الولايات المتحده الامريكيه زار مصر اسرائيل الاردن ثم السعوديه قال لي قال هذه دوله جاهليه احد المسؤولين من زي رابطه العالم الاسلامي في الاردن على بناء المنطقه العربيه كصاحب ليس انا المستشار كل الماضي من ايش على الدعوه الاسلاميه اي دعوه اسلاميه قال مصر كبير نيكسون في نخلي في ساحة القصر قال له يا شيخ طلاب ترى هذه النخله قالنا قال على مثلها عشت وابي لماذا ونحن الآن مستعدون ان نرجع الى هذه الحياة ويخرج من ال نفس يروى من الجامعه تلقى مع السنجر ولد من الاولاد اولاد العائله الاخوه بهذا من الاولاد الداعيرين الطالعين في امريكا عملها المحاضرات الامريكيه جدا. من اين وانا رايت صورته يكتب على ايده ماشي راكبي عليه على المحاضرات الامريكيه دلي رجليها قال على انا اريد ان اخذ شاهد لا بتعاون تساعد هاي دعوه لميه وقالوا روحه اكبر لخدمه الناس وقال العم اذا المهم الملك فيصل توفى وخرجت الحج زينب وخارج حميده الذي محمد كنت بعض الى افغان كنوني لياخذ السجل. الشهادات لكن أول ما خرجت حميده والحج زينب نريد يطبع له أن نرى شهاده البكالوريا كيف الله عند وجهه يا حن الله ولا تحسب ان الله غافل عن الله الله ما يفعله الظالم انما يؤخر خريج ابو عن كلوني محمد كتب في نفس درق. السنه هذا لا يجوز يا اخوان كان مسجونا ويا يوسف مع اخته حميده الان في سجن القناطر الخيري قرشان في جيبك كيف غداني اذا سلمنا كذا حاليا ان يزور اخته بعد سبع سنوات ولذلك تجد هذا خريج درا قال مدير السجن ما اقدرش غلط الشهادي مدير السجن العامه ما في شيء وزير الداخليه اعطينا سلاح وجور الداخليه ده كان شعار الجمعه اسلاحه شعار الجمعه كان اذا ذكر اسمه في مصر ترتجف الاصفه ليش هذا <تصفيق> يا هبك الله ضم صاحب حق ما سمعت ايش تعمل في السجن يشتري سيارات من تشي تشي كل محمد كتب لم يرى اخته حيه ولا ميت شرفناه كل يوم تعال يكون محمد اهلا وسهلا اظن محمد او اخته تحدي ما مضى على هذا الكلام سنه الإسلام الا ونحن جديد وشعراء في جديد اسلام جديد هذا وزير الداخليه ولا على الرسول لا شعراء وجمعه ولا و... كانت شعراء يجمع لقاء بالاخوان ما ليزه عن زيارته الفلبين تتنهر ماما زيارته بالفاكهه ممنوع تخلص تاكل عليه 50 علي. مليون فجاه وجهته مجا من المسلمين كميه من الفاكهه كذا الشرطه على باب السجن حفنه قال ايه ده كانوا لمن 150 مليون مسلم قانون طيب حركه عبد الناصر وعمر القطه علي بالله تعرض جمع عشان تصبحه من فتره ال تي وقت هو وطلع غير ربنا من شرور راسنا من سيئات اعمالنا يلا فطار يكثر يكثر ما يهديه مع... الله كلامه بالله ان الله من ظالم من ثم ينتقم منه جميعا اشهد ان لا اله الا الله اؤمن لا شريك له كان بدره محمد بن عبد بدا الايطان كدر انطلق الله, الله, الله لا ما كانته سهله الله اكبر وانت يدوي بالتكبير كاد شمس بدران يموت غ... ينفجر غما والان شمس بدران ايه واحد العظائم والسج ابي مديريه ابي له ظلم مؤاخذه دي ده اللي علمتنا التعذيب زيدك <تصفيق> دايما <تصفيق> نعم انرضى الله عز وجل دون ما كان يقول رحمك الله يا طيب كان علمنا كطب. ما, ما علمنا هي الجنتان الله كريم قريب مجيب يا اخوان يعني قلنا حب على هؤلاء على هذه المجموعه اهل هذه فاذا سلق لا حول ولا قوه محمد قطب الا في اسبانيا على قتل المشركين حيث واجهتهم اخذوهم فخروهم اقتادوا لهم كل منطقه الازهر اسمه محمد الاوكي انتوا قوموا الصلاه ا يا دكتوره تخلوا سبيلهم ان الله وتوفي الرحمن ولذلك كانوا يسمونه الاب الروحي للثورة في بدايه الثوره الحرم عبد الناصر عندما قلب محمد الاودا 78 عام المهله الاخيره الدودي بالظهر جاءوا به للسجن وقال له الحد بالشريكين يوم 10 ذي من السجناء أن يقول انه يريد ان يعمل انقلاب حتى اعدمه محمد الاودا 78 سنه كان صحابه الله رضى عليهم كان امير حرف حرف الحج في ذلك العام من هو يقول عبد المستشار القانوني والذي تولى ادعاء في محام سيد علي في قضيه التجاره بين اول وبين هاي من شركه محمد يقول محمد الاوده محمد الاوده يقول ايش عبد بين السجاد المحامي المستشار يقول لا يطوف بعد العام المشرق لا يحج بعد العام المشرق هذه شهادته امام لا يحج بعد يقول كنتونا مقابل الزنزانه وشرك. التي فيها محمد العوده ولا يطوف بالبيت عريان وسبب سجني ان عندما دخلت الجيش الجلي كان 55 كانوا, كانوا يوزعون علينا السمات هل انت متدين فكاتب كان احدهم اذا قال انا فكر الدنيا ايش الدنيا كبره والافكار كاتب ايه انا متدين استاجر سياره سالتني أن عن على التدين ويا صوتي نعم هذا كنت سالته الخمسين ففاجئوا كل ملفات البيت الجوا... الجوا... لا وثيابه وهويته فوجدوا هذين الجواز ويقولون لا نطعون قالوا هاتوا اعطوا في بيت الله بيت على الاستمارة التي قدمت قبل عقد ولكن كما اشرنا من محمد عوريه جاره وبدأت أعد وبدات الكلاب البوليسيه التي تخرج من جزانه كان... الشيخ محمد الاودن فعادت ستة وعشرين كلبا بوليسيا الواحد منها يقول الحمار الثاني يطوفون بالنهار وهي في زنزانة تقول اليوم يبدو يعني جسدها بعضه أو كله وأين تبول من هذه وأين تبرز وأين تعيش على رأس الشيخ وعلى لحيته وعلى هذا فعندما أخرج الأوداء ما تطعر لجنة التحقيق ولا الشرطة ان يخترب منه من ضول من وقراج الكريم الذي على راته والعيشية وذيابه تندى يندى منهم جبن الجاية الاولى وصلتوا عليه خراطيم المياه من بعيد حتى لا يستطيعوا ان يختربوا منه وينزعوا ثيابه ولا وبعد بعد ان قتلوه بخراطيم مشري. المياه من بعيد اخترابوا منه من ونزعوا, ونزعوا, ونزعوا, ونزعوا, ونزعوا ثيابه ووضعوا عليه ثيابة جديدة لتستطيع لجنة التحقيق ان تراه واما لم يكن له عهد فامده 14 شهر الاخ جابر ولا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه الله الخير بهذا كان ينادي دعنا في بيتي في جده علي والصحابه وكان يدعو معاشا اي بوحد والشيخ احمد اجيب كان هذا تقدمه لحجة الوداع التي يدعو رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم الدنيا ويودع احاده الا القليل ويبلغ بلاغه لا شيء وكان الاولى بالجيره بحيث لا يرى على حول البيت عريانا ولا مشريبا ولا يقف فوق عرفه ولا يقف في منى اكمله أي الى 20 رجلا يبقى في جزيره العرب مشريبا رجلا عاد خلاص انتهى محدده فاذا انتقل الحرم اقتلوا المشركين حيث وجدتهم هناك كبير من الاساتذة الكبار انت تنطبق جزيره العربي من المشركين لكن من اليهود صار ومن النصارى وضاع. اما المشركون في الحياه معكم 14 في هذه ال14 لا يصنع فيه الكثير امنين وهو الذي افمل كتاب المجموع الذي قال عنه الكثير آب من القرن أربعة. السابع ما ألف على غراره قصر كتاب تق لا يوجد كتاب يهوكي والنصارى مثل المجموع فقد ظل فقه مقارن لا المغني ولا غير المغني ظل على العلماء صلى الله وسلم حتى توفي لكن هو لا على تراث يوصي بالفقهاء الجزيره ثم العربيه ثم يناقشها ثم لك. يشرح المفردات باللغه العربية بالشعر بل ثم يريد في جزر العرب ما لا تركه ابدا اخرج اليهود ومن اراد فتك عليه بهذا الكتاب من جزيره العرب من قرئه يخرج فقيه المهم المطيعي ولدي يقول ابن ديه القديم من خيبر ابن تيماء وفي تيماء كانت تعتبر من من ارض الشام ولم تكن تعتبر من أرض الجزيرة أنا ولذلك أخرجهم عمر من الجزيرة إلى سيماء وعبد الناصر لم يكن اسمه عبد الناصر ثالث عطريس وأما وأنا من قرية قرب قريته ولذلك كان جزائي أن ألجح الذين فرض عليهم عمر الجزية فأبوها قالوا فعندما كبروا دخلوا من الماء الماء الملكي كانوا الله يغلط عتريه روحي عتريه تعال عتريه قال غيروا اسمه غيروا ايش عارفين الزكاء ويسموها ما سموها عتريه انجل هي جده جده ف... وسموها ما سموه يقول كيف دخل الكليه يحاليه من ذكر المتحدث في اللغه المطيع الشيخ محمد نجيب المطيع مؤل مصر الجنب بلد كريد ومن الطعيف هذه تبن قريه عبد الناصر يا رذ ومعروف الرجل عالم المنطقه كلها في مصر كل معروفه ولا يرض كان من الذين اخذوا من اجل وضع التشريع الاسلامي البدايه لا قال دخل القريه عبد الناصر كان من السعوديه وصافت طلاب كليه الحقوق اول ثاني وثالث ثاني ويجب ان تطهر وابو بده يتخلص من شره ومن هنا ساعي بريد ابو مكه والمدينه لا يخلي ابنها يبني من قبل مشترك المحافظه الحقوق ما بسكت فيها أبدا. الا الضغ للقبله فالان <تصفيق> جاء به موجود الامام عبد المجيد طلع عبد المجيد هذا عبد المجيد كان عمده قرب الحجيه يعني على طريق, طريق, طريق جده مكه على بعد 17 كيلو متر داخل المدينه الكليه هذا في زمن الملك مكتوب عليها طريق الكفار او طريق غير المسلمين ركب وركبوا سيافرون خارج المنطقه المحرم ما يدخل داخل ندخل يهودي او نصراني او سافر ها ناره الايام صارت الناصر ايه رايه الجمهور ها فبدات تاميم السافر عبد المجيد الشرفي المهم ليس هنا طبق عليه القانون مثل غيره كانوا يسمحون للواحد ان ياخذ 50 فدان. أو 200 فدان. 50 فدان هو و200 فدان المهم فدان كانوا اربع اولاد المنطقه الفدان اسمهم كان له ان يختار اي قطعه من الارض بتاعتك ثم بعدها الدوله ثالثه إلا عبد المجيد أن باشا أن يدخلوا أخذوا الحمضيات البرتقال وغيرها وعطوا أراضي لا تصلح ولا أي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله عبد المجيد باشا أي شرع زبايا ما, ما الله أبو عبد الناصر يحسين ولذلك عبد الناصر. يجب عندما جاء حفظ الأساس هو أبو عبد الناصر, أبو عبد الناصر. مع راهبات الثورة الحراس البنات أبو عبد الناصر ها قال له يا عبد الناصر هذا ابن الجمال عمل فينا غيره ما جزاوا الاحسانين له الاحساني. هؤلاء خلينا مثل على أفل. نختار الاراضي التي تفتحون بها الدوله يا ام طريق غير المسلمين فقال نعم نحن... ذهب ده... قال له يا ابن اما قالوا... ان يدخل هؤلاء قال لها عبد المجيد المتغفة... باشا يدخلك الكليه ما تذكر قال والله ما يوم ما حط هذا حرام باتفاق الأئمة ولذلك الان ينتقل منك قال اذكر يوم ما حطنا الجنب الى فاذا فيه. نعم ومتفق وراء حرام على من ادخله فعبد المجيد باشا لما سبح الجواب مات واحد ثاني كان معه في المدرك وعبد الناصر كان هم الفقير. حرام يدخلوا فيوم من, من, من الايام جاي في الم... المدرك بحذاء قديم ممزة ومن سمح فال... لهم فوعاته الواحد مصحوب من الثاني القزمة دي من فين اشتريتك؟ من باتا ولا من عمر افن <تصفيق> تقتل المشركين ولا من إيه دي. ده يعني بيصحر العقل جزيرهم وهم صار يبتعد صار يبتعد الناسل هذا شي فك عليه شب لا يجوز في اليهودي المسراني او مشرك وهم روح أخذ ان يشتري عرضا في جزيرة عحبيه. العرب وجزيرة العرب يدخل فيها الكويت أبو, أبو غزان وغير ذلك يوم من الأيام ولا جرت التليفون برد في بي بيت مين هذا صاحب اللي كان معه في المدرس في الجزيرة لا يجوز أن تكنا كميفة في أرض جزيرة العرب ما كان يصدق قال إيش هالوفاء إلا عندي الرئيس لا زال لا بذلك يذكر ذلك المعروف لأنه الذين يستعملون فيها البعثيين وشيئين وغير بل لا فتحفنا فيها مقابلة مع سيئات الرئيس وان يسمح للمباشرين لي ليه؟ لأن الخطيبة أمساله وقلوا له مشهور ساعة ساعة ساعة ثلاث ساعة أجوجه الباب فتح الباب وإذا بعض النصر ليس عنده أحد يخالف النصر واضع رجل على رجل ايون واقفين على ما انه ممنوع ده 250, 30 جنيه, ويمفكو ويمفكو سعارف ويمفكو سعارف. ويمفكو 250 30 جنيه من, من ايطاليا انتهت المقابله ويمسكوه يرمم فوق الدرج 250 مليون دولار الجدنا دي 37 جنيه من من الكويت ليس من الكويت من الكويت في تطبيق الطاع 20 مليون مو. دولار دفعوها المعلن ها ايطاليا نعم نعم طاهر لا ف انت هاته المقابله وامسكوها الشرطه والكرف توم من فوق الدرج يجب ان تكون طاهره هؤلاء الذين كانت سفاره روسيه سفاره روسيه من المحيط الهادئ الى الخليج الدائري امريكيا للناصري 40 يظ الله سبحان الله سبحان الله كان لعنه للمنطقه كلها على التاريخ لانه لا بقيه بصمه في, في جبيني في هذه الامه إن وفي إن تاريخها في في اقول قولي الكوة. هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم نكل المؤمنين في الارض اللهم انا لك عبد ذات العلى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احينا فؤادا وامتنا شهداء واحشرنا في جنات محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الحق قواياه واغلب الباطل واهله اللهم في افغانستان واالف بين قلوبهم واجعل بين ايديهم سبل السلام اللهم انصر المجاهدين في افغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان متمردين اللهم ارفع فحكّل دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن اللهم عليك بالشيوعيين ومن والاهم وبالظالمين ومن أيدهم وباليهود ومن آزرهم وبالصليبيين ومن وقت معهم اللهم مزق راياتهم وشتت جمعهم وفرق شملهم وجعلهم غنيمة للمسلمين اللهم تقبلنا الصيام واغبلنا جميع الأثان واقبلنا يا رب العالمين واغبلنا على الحياة الحاجمين واصل الله على السلام واسمع أليه ان يذهب الى الاصوات وفي داخل المؤتمر لم يتقدم واحد يسلم علي واشهد ان لا اله الا الله مدعوون ولا شريك له مدعوون واشهد ان محمد عبده ورسوله كما تستقبل المندوبين المبعث العربيه على اليهود من لوقصه خاصيه خالده والمجاهدين الافغان والسلام كل تقاتلون اليهود دول. فتقتلونهم <تصفيق> تستقبلهم من اليهود الى قامت لهم دوله الخارجيه لاستقبالهم كما استقبلت محافظ الاسد ان والقذافي الذي اصدرتم تكفيره وكل من ينادي بالسلام فهو يرضى هذا الحديث على النبي محمد امضوا على تكفيره صلى الله, الله عليه وسلم مندوب القذافي وسمج الله بهم او دوله او امه الاسلاميه يوم ان لا. يتكلم محمد صلى الله, الله, الله عليه وسلم اذا على حتى لا تلتقط صورة لهم انه ينظرون الى الاطفال ويتسلم للتفارغيه ويتجاوب دله من يغبط الدليل بعلكم ردعكم اخذت من منظمه او منظمه مقباه خلال منه رب عيش اخطو منها الحمام اصلي واسلم على وقطوتي وقطوتي الله هذه للاسلام والمسلمين ورد الله عنا الخلائق اجمعين ومن <تصفيق> لا يوم الدين اما بعد عباد <تصفيق> الله حتى لو كانت مكه عاصمه للقدس او للطريقه او لغير ذلك ومستقله سياسيا واعده من تماما هو اعطى للمك المقابلتين لا يجوز ان يدخل عليه المقابل الا على ذلك الحرم الكداس يوم لا يبغي <تصفيق> <وارض من اليهود تصفيق> ان يظهر تكون ظاهره من الاديان الاخرى حتى من بين الاسلام ديارة. امين برحمتك يا ارحم الراحمين اذا انطلق الاجر الحرم فصول المشرفين حيث وجه الدموم بتاريخ 17 في جزيره في العرب امر رئيس مونا الاماره ابو ظبي قائلا سب كنائس إن دولة فلسطين لا يجوز اقلتها لا تقوم على انقاض الا رصيف ولا هدم اضللي خلص مصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا لا يجوز ان لم يكن في جيلنا فش الاجيال المقتله ولا قيمه للوقت فاذا تلقى الاشهر الحرم ما دخل المسلمين حيث وجدتمو باي طريقه يوم ان كانت تحرير الخليج ويحمل البندقية ضد اليهود بايصر قاتل السيف بالسدس البندقية بارب المسدس ما الى ذلك اما اي طريقة بشر وبعد المجلس الوطني 14 والقتل فاذا قتلتم تعاقبون بالقتل واذا تحدثتم فاحسنوا الدفع والله يشرع احد الشقاق لليهود البيحة. على ارض فلسطين انني هنا من منبر التلفزيون من عموم لعل ابا بكر وعليا رضي الله عنهما المذبوح انهما اعتمدوا اعتمد على ان قلب بعض المرتجين حرقا بالنار وقد ذلك علي بالنسبه لكلمه السلام ليصبح الزناد قامت السلام كما نحن الان فلا يجب تباعدنه ولا تلاعينه لا حين ولا عينه أنت تريد أن تقلع مخصنهم كتلة خلص خلص روح والتحرير إلى النار ولا و... يجب مصيبة قرارات. أكبر من أن يذهب إلى النار أنت ماذا تريد تقلع عينه وتتعوذنه هو الآن ينتظر صيار. منكر ونجير بمرجبة الحديد التي يضربه بها تحسيح يصيح سياحا يسمعه عن السماوات وَرَمَر في قرار 181 عندما سلف الاشهر الحرم الاشهر الحرم في مظاهره على ارض الجزائر وليست الفائده وليست الحجه والمحرم وذو الحله هذه تحرير حرم صحيح لكن المقصود في هذه الايه الاشهر الاربعه التي هي اشهر السياحه التي حرم الله بها قتال المشركين من عشرة ذي الحجه ثم تهاجروا الى اخر ربيع الثاني صنع وداعاً وخذوهم اي اقتلوهم خذوهم عشرة ليس هو الله. الاخير والذي يوالى اقيبا أخير حركة المقاومة الاسلامية قال به ان بالقتل او بالمنى او بكل بساطه تضمنه الان وتحتضنونه وتتفاعلون معها بالاسترفاق الاستر اما ان تكون الدوله التي ولدت ان يبدي واعترفت بقرار 242 يا ترى او ان حدودها او, أو في دولة اليهود رون. التي اعطيت الشرعيه امام العالم في وضح النهار تفون غيرت وغالفت الحركيه في هذا فقالوا الله يجوز لا يجوز الفلية ولا يجوز المن قلنا محمد بن حسن فقال مجانا المسلم ولا, ولا يجوز المن بحاجة إلى مال فيجوز أفضل المن المن هكذا مجانا فلا يجوز المن 48 ما ترك الكيان اليهودي واقددك بغداد وانا حترون في بلادنا الطيب الان هذا ولا اهانه الا كل مركاتنا هنا كما ظل صابرا سنين طويلا يحفظ هويته وتواده في بلاده فكان انه هذه المكافاه استطاع له ارض في الصين على جواز الاقيالات ووزعناهم الوذاح الاقيالات فرض ماذا ننتظر منهم بعد ذلك فرق. عم يطالبوا بالجنسيه اليهوديه لذلك الله اكبر انهم ليسوا الان في دوله اسلام محمد بن مسبه الله هو مجموعه في الجزائر عرب 48 ليسوا وأرسل في الاسلام انهم في دوله ها او ادعت اعتي الى ابواب الحبيب وقتله في داخل بيتي بالليل دخل الحفل معشان ضربه بالاحباط ف... انه قتل إن بهذه الحقيقه له ف... ف... ف... ف... ف... ثم نقول او اين هو ظلام ال لأكثر من 550 قتل بهذه الحقيقه فقال ماذا فلسطين الان تحت قال واحد البربراني فعرف اين هو من الصوت ماذا تطلبون من مراكش؟ الترحيب بالصلح والسلام مع اليهود. اذا لماذا كل هذه التصريحات؟ لماذا؟ فإن تابوا بعد هزيمه 67 كانت ادفعوا سبيلهم. هذه شروط عندنا لهم 181 بين المسلمين. المسلمين. كنا نؤمن كل هذه بما الله والجروح وانا الله. والتدمير. وعلامه التوبة الحقيقيه ان اعترف بذنبه قديم ويتو الذكر نضحي ونضحي ونضحي امه التوبه هذا هذا كاين الاعتراف باحواله في الصلاه الخناتيج. هذه هي المفروضوا اقامه الصلاه فايقتلوا عليكم يا اهل فلسطين يا ام الشهيد اسمع انا اشفت هنا اشفت اجزاء من الاعلام الخادعه فترك زكاتي لا يقتل ان 88% من الناس لا يقبل الانام صفر مالي فان اخذوها سزمين صفر من اجناتي الذي جاء بولديه وقد تدلل محمد ولا له ال محمد منها وساحدمه من المسجد الاقصى اما طارق السلا ثم اقول لها يا اماه يا راك القلب المجروح. اعندك استعداد ان ترفع شعار والاعتراف بيهود. يا من هدموا أول بيوتهم أول ونسفوها. الذي يتركها متحبا لتفلع. جاحدا لوجوبها. واولاده يتضاغون من الجون. والمرض. ولا, ولا يجب الطعام. ولا يجب فاتوبوا الى هذه الدويله وبقرار من القضاء يقولوا انت لماذا لا تصلي فيقول لا غير واجب اذا قال الصلاه غير واجبه عالم هذا اكثر هو اليهود يسدون تحت لكي يهدموه ولا يقتلوه ولا كبير اين ولا يقدر القادر في جيش مدسد والله لا يرسون من داله يتلطفون في جبائهم ويدا نقلو في المستشفيات اقول لهم اتهربوا بالان مع اليهود والنصارى هذا الذي يتحدثون لكن لو قال له القاضي والى الجن التي ولدت من, من الارحام فقال والله الذين لم ينسبوا نسبه هواؤ انخري على نفسي انما جاءهم السم وغايا ان كذا لا يستحلوا تركه من الاحشاء ولا يجحد وجوبه اختلفت الأم التي فقدت جنينها يا شباب اقضينا يا من تسمعوا امكم ادعوا لي انني على ان عيناي على رقي انا مسجون هنا في سجوني انصار واحد وانصار اثنين وانصار ثلاثه قد القاضي ويضعه في السجن ثلاثه ايام الى الذين تدفن احياء الذي يقول انا مكسر الله لا اله الا الله اقامه السلامهم الناس بايده ويسيروا ثلاثه واذا بهم بين الحياه والموت بعد ثلاث ايام مرت براها بهذا العذاب تصلي فانه صلي قال ابو حنيفه تظل المسلمه حيا حتى يموت او يصلي السلام هذا من اي سلام هذا, هذا؟ إن هذه الذيله منظومه لا وإن اعترفت فيها دول العالم العربي والإسلامي والعالم حتى وقد يعذره الصادي يضربه وليحدث ما يحدث ولا أعترف لها إنما أعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم وبحديثه القائل تقاتلون اليهود حدن. وتقتلونهم حتى يقول الحجر يا محمد يا عبدالله هذا الذي نقتله وندفنه ونصلي عليه ونقبره بين المسلمين كل الغفاه عن القتال اما ترى دعنا احمد بن حمدان ماذا يغادي ماذا يراوح قطكم ويغادي فقال يقتل كفرا فلو قال انا اعوذ بك من ولم يحدث بمشتنادي وبعد أن لا نغشله ولا لا نغشله ولا نكفله ولا نحضر عليه ولا نقضره في مقابر المسلمين ويلقى لقال بعض المنصر الفلاب تعكله وفعل معبوهم يستمع اليهود والمزار وتلقين المعارك ما لنا إلا الحصى للأرض ضهر والتادي أما تارف الزكاة أي دولة هادئ التي تعترف سامير <تصفيق> <إلا تصفيق> إذا كانت مجموعة وشارون وتحمل اختلاف منعت أي شعيرة من شعائر الإسلام ولو سنة مؤكدة فإنها تقاتل يجب تفوية. على الإمام أن تجر لها جيدا ويفرض عليها سنة مؤكدة نسى نسى كل الثيوب تكثرت لم يبقى إلا تبقى. ابن الوليد صوبة لمن تبقى. طلب تبقى. الشهادة في مقاعة يقول لو أهل قرية أحبابنا